بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق. اقرأ, إقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. أَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. علم مَنْ ما مَا لَمْ كلا كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَطْغَى كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ ليطغى أرآه استغنى أرآه استغنى إنا إلى ربك الرجع إنا إلى ربك رجع أرأيت, أرأيت الذي ينهى عبدا, إذا صلى, عبداً إذا صلى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على ارايت كان على الهدى, إن كان على الهدى امر بالتقوى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى, أرأيت إن كذب وتولى, أرأيت إن كذب وتولى بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنفعا بالناصية كلا لإن لم ينتهي ناصيه كاذبه خاطئه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه, نادية سندع الزبانيه كلا لا تطعه و واقترب كلا لا تطعه